وما معنى كلمة الجمار وما أصل مشروعيته الجمار جمع جمره وهي الحجر الصغير ورمي الجمار مشروع في الحج والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عن ابن عباس لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض وإذا كان الشيطان قد ظهر لسيدنا إبراهيم فرماه فإن الحجاج يحيون هذه الصورة برمي أي شيء تخليدا لهذه الذكرى كما قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون كما رواه ابن خزيمة والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة يوضح ذلك الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بقوله وأما رمي الجماري فليقصد الرامي به الانقياد للأمر وإظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك إلى أن قال فإن خطر لك أن الشيطان عرض لإبراهيم وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر هو من الشيطان وانه هو الذي القاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل لك أنه لا فائلة فيه وأنه يضاهي اللعب فلما تشتغل به؟ فاترده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي فبذلك ترغم أنف الشيطان واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصات في العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره والله أعلم